الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو شريط السادس من الكتاب وقد ادرك المعنيون بالتربية ان التعليم المحدد الذي ينتهي بانتهاء سني الدراسة لا يفي بحاجات المجتمع المتطور لانه يجعل الانسان عاجزا عن مسايرة التطورات السريعة التي تحدث وقد وجد انه لا بد من حل مع محله تعليم يستمر مدى الحياة وهذا يحتاج الى ايجاد التناسق الراسي بين النظام المدرسي ومؤسسات تعليم الكبار وينبغي ان ينظر التعليم نظرة شاملة لمشكلات الحياة في واقعها الملموس وان يستهدف تزويد الدارسين بالاتجاهات والقدرات التي تعينهم على حل المشكلات التي تظهر في المجتمع وهذا ما يعرف بالتكامل الافقي للتعليم وعبارة التعليم مدى الحياة تشير إلى خطة شاملة هادفة إلى إعادة منهج التربية وتطوير الجهد البشري الكامل خارج التربية أسس التربية مدى الحياة التربية مدى الحياة تقوم على أسس تكييف المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية بحيث يكون الطالب التكوين المتلائم ويزوده بالمقدرات والمهارات التي تساعده على ان يكون معلم نفسه بعد الحياة المدرسية وبحيث تجعله باحثا عن الثقافة والتعليم بما يتلائم العصر الذي يعيش فيه والبيئة التي يحيا فيها حتى لا يسمى متخلفاً والعالم حوله ينبض بالتقدم الحضاري والرقي التقني الذي يتميز به عصر انتشار العلم والتقنية وهي تراعي طبيعته وتتمشى معها في نطاق قدراتها وتحاول ان تدفع الفرد الى تحقيق ذاته وتنميه طاقاته الى اقصى درجة ممكنة ثم انها تهدف الى نمو الفرد بصورة مستمرة فهي عملية يتطور فيها الفرد ليكون صالحا للعمل في مجتمعه طوال حياته وهي تمتد حيثما يكون نشاط الفرد وميدان عمله كما أنها تمثل مختلف مواقف حياته في العمل وفي الأسرة وفي المجتمع الخاص والمجتمع العام على السواء وإلى جانب هذا فإنها تترك الباب مفتوحا أمام المتعلم للاستفادة من كل الوسائل التربوية التي تتاح له في أي وقت وفي أي مكان وهي تدعو إلى الملاحظة المستمرة والتأمل الواعي واتباع الأسلوب العلمي في كل عمل يقوم به الإنسان وإذا كان على إنسان الغد أن يتعامل مع تغير أكثر سرعة من التغير الذي يعيشه إنسان الحاضر فإن الهدف الرئيسي لابد أن يحرص على إنماء قدرة الإنسان على معالجة المشكلات الجديدة والتغلب عليها وقدرته على سرعة الحركة وعلى الاقتصاد في الجهد المبذول للتغلب على المعدل السريع المتغير وأن يتعلم الإنسان كيف يمكنه القيام بعمل افتراضات احتمالية تتكرر في المستقبل ولأهمية التربية مدى الحياة في نمو الفرد وفي تقدم المجتمع فإن العملية التربوية تعتبر مسؤولية المجتمع كله بكل طاقاته بكل اجهزته بكل أفراده وإلى جانب ذلك فإنها تعتبر لكل فرد معلما وتعتبر كذلك المعلم والمتعلم في نفس الوقت هذا جديد على التربية الحديثة وإن كان ليس بجديد على التربية الإسلامية كما أنها تؤكد على العلاقة بين التعليم وبين التدريس والعمل وهي إلى جانب ذلك تعاول على أهمية البحوث الألمية التي تعمق فهم جوانب التربية وفهم الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تساعد على إحداث التغير والتحول المطلوب في النظم التعليمية ولكي يتم هذا بالطريق الأمثل فإنه يتطلب رسوخ الباعث المتجدد للدراسة لأفراد المجتمع بحيث يكون لديهم دوافع النمو المستمر باستمرار الحياة حتى يقبلوا على التعليم ما دامت الحياة وهذا يتطلب تحقيق التكامل بين التعليم المدرسي وتعليم الكبار في مفهوم واحد وتحقيق تكامل التعليم المتصل بكل جوانب الحياة الهامة وتعميم هذا اللون من التعليم الذي يحقق التكامل بين جميع طاقات المجتمع واعاده تحديد كل دور من ادوار التعليم المدرسي وغير المدرسي حتى يلاحق ذلك ركب التطورات السريعه التي يتحتم على افراد المجتمع اللحاق بها وكيفيه استخدام نتائج التقنيه التي تحاول المجتمعات جاهده الاخذ بها ومع التربيه المستمره يتغير مفهوم النجاح والرسوب لان الشخص الذي قد يرسب في فتره معينه او في مرحله معينه من مراحل عمره سوف تتاح له فرصه اخرى للنجاح بقيه عمره ولن يستسلم للياس فالهدف الرئيسي هو زياده الفرص التي يختبر الفرد فيها قدراته وامكاناته وهي كثيره ومتنوعه وتمتد معه بامتداد عمره وذلك يقتضي مواصله التعليم مدى الحياه أبعاد التربية مدى الحياة. للتربيه مدى الحياة بعدان. بعد الرأسي، ويتمثل في امتداد التربية بحيث تشمل حاجات الانسان طوال حياته. هو بعد افقي ويتمثل في امتداد شمولها بحيث تشمل مجالات النشاط الانساني من القيام بالادوار الخاصه بالفرد الى الادوار الاجتماعيه والمهنيه المختلفه الى جانب طريقه شغل اوقات الفراغ فيما يعود على الفرد وعلى المجتمع بالفائده المرجوه وهي تهتم بشخصية الفرد من النواحي الجسمية والعقلية والعاطفية والنفسية وغيرها كما أنها تقوم على أساس نظرة شاملة يتكامل فيها النشاط التعليمي في ارتباطه بنمو الشخصية وتتكامل فيها التربية مع الثقافة والتعليم المدرسي مع التعليم الحر غير المدرسي والتعليم المهني مع التعليم العام وهكذا ولذلك فإنه ينبغي أن تحدد عناصر الثقافة وطريقة الحياة بجوانبها المادية وغير المادية كما ان التربيه مدى الحياه تقوم على اساس النظريه العضويه التفاعليه بين العقل والشخصيه والمعرفه وتؤكد الدور الوظيفي لهذه المعرفه في تنميه روح البحث والرغبه المستمره في التعليم وتنميه الفكر التقدمي الواعي والقدره على الابتكار والابداع ولذلك كان لا بد من ارساء دعائم التعليم طويل المدى بحيث يستطيع افراد المجتمع النهوض بالاعباء المتعدده المطلوبه للاسهام في التخطيط الاجتماعي المتنوع من ناحيه ولتامين المزايا الاولى وتحقيقها للفرد والجماعه من ناحيه اخرى فالمجتمع مسؤول عن توفير الخدمات التي تحتاج إليها الناس مثل الغذاء والصحة والمأوى وذلك لجميع أفراد المجتمع من كل سن ومن كل طبقة ولا بد للمجتمع من تحقيق هذه الأشياء أثناء حياتهم من هنا فإن التعليم الذي يستمر مدى الحياة ينبغي أن نعمل فيه على تقنين التطوير والتحديث تقنينا علمية بحيث يتضمن تغيير بنية التعليم وبذلك يشترك الوالدان وأفراد الأسرة ومؤسسات المجتمع بشكل أو بآخر في تحمل مسؤولية التعليم وفي المناهج الدراسية ويمكن أن ندرس المواد التي تفيد التلميذ والتي تحقق التوازن بين جوانب الفرد من ناحية وإلى التنوع الذي يحفظ للمجتمع ملامحه وللثقافة عموميتها من ناحية أخرى يقول العالم الأمريكي هيربيرت جريغوري لن يكون رجل الغد الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولكن سيكون الإنسان الذي لم يتعلم كيف يتعلم والإنسان مكمل لنظام شامل بل إنه يستطيع من خلاله أن يؤثر في تطوره ويتحكم في سيرته بما يتخذه من قرارات وبما يقوم عليه من تنفيذ لهذه القرارات ولما كان لكل فرد في المجتمع الحق في الإسهام في اتخاذ هذه القرارات لأنها تتصل به وبحاجاته فلا بد أن ينال كل فرد حظا من المعرفة التي تمكنه من ممارسة هذا الحق بالطريقة التي تجعله يحصل على حقوقه وفي الوقت نفسه تجعله يؤدي ما عليه من واجبات حتى ينهض المجتمع نهوضا سليما والذين فاتهم قطار التعليم لهم الحق في أن يلحقوا به عن طريق تعليم الكبار التعليم المنظم الذي يمكنهم من اكتساب المهارات والقيم التي تجعلهم يستطيعون معالجة قضايا المجتمع المتغير والتعبير عن مشكلاتهم الخاصة في إطار أهداف المجتمع الإسلام والتربية مدى الحياة الإسلام منذ البداية يرى أن التعليم مدى الحياة هو الأساس للتعليم في المجتمع الإسلامي على امتداد العصور ويظهر ذلك من قول الرسول الكريم أطلب العلم من المهدي إلى اللحد عزيزي المستمع هذا حديث موضوع فالإسلام يطلب من المسلم أن يكون طالب علم مدى حياته من يوم أن يولد إلى أن ينتقل إلى جوار ربه فباب العلم واسع وأوجوهه كثيرة ومكتشفاته مستمرة والاسلام بهذا سبق كل الحضارات في اعتبار العلم ضرورة من ضرورات الحياة يحتاج اليها الانسان من المهدي الى اللحظ كالماء والهواء والغذاء وهذا المعنى لم تدركه المجتمعات الانسانية الا حديثا. والمدارس ما هي الا وسائل لاعطاء القدر الضروري من التعليم المنظم واكسب التلاميذ الاتجاهات والقيمة التي تمكنهم من ان يستمروا في تعليمهم مدى الحياة والمسلم حين يقرأ الايه الكريمه وما اوتيتم من العلم الا قليلا الاسراء الخامسة والثمانون فإنه يدرك أن الإسلام يطلب منه الاستزادة من العلم طوال حياته حتى يدرك أكبر قدر ممكن من التعليم الذي يفيده في حياته ويمكنه من تحقيق رسالته على الأرض باعتباره خليفة لله فيها يقوم بعمارتها وفق تعاليم الإسلام وينشر بين ربوعها الأمن والعدالة والمحبة والاتمئنان والقرآن الكريم الذي أنزره الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلوات الله عليه وسلم لم ينزله مرة واحدة بل أنزله خلال ثلاثة وعشرين عاما وكانت أول آية نزلت على رسوله الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم العلق من الأولى إلى الخامسة وأخر آية نزلت هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الانعام الثالثة وهذا هو الذي جعل المشركين يعترضون على ذلك بقولهم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الفرقان الثانية والثلاثون ومعنى تثبيت الفؤاد القدرة على وعي ما حواه من لفظ ومعنى هذا أن المسلمين في حاجة إلى العلم طوال حياتهم ووصايا الرسول الجامعة لم تكن إلا قبيل وفاته وكانت في حجة الوداع وبذلك عطاهم القدرة على الفهم والتدبر وذلك كله يمكنهم من أداء رسالتهم في هذه الحياة وقد حث النبي صلوات الله عليه على مدومة طلب العلم وجعل العلماء هم ورثة الأنبياء وإذا كان الأنبياء لم يورثوا مالا فإنهم قد ورثوا العلم وحظ العلم أكبر من حظ المال يقول رسول الكريم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الترمذي وجعل القرآن خشية الله الكاملة من اختصاص العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فاطر الثامنة والعشرون وحث النبي الكريم على طلب العلم لانه يوصل الى الجنة يقول النبي الكريم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة رواه مسلم وقال عليه السلام من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي. والإسلام بذلك يعطي المتعلم مكانه الصحيح في الإسلام فهو في سبيل الله حتى يرجع والله سبحانه وتعالى يكرمه ويعطيه الجزاء الأوفى والملائكة تضع أجنحتها إكبارا له وإعظاما لحقه وقد جعل الإسلام العلم النافع من الأشياء التي يستمر فيها ثواب الإنسان حتى بعد موته يقول الرسول الكريم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له روه مسلم دور العلم في حياة المسلم وتربية مدى الحياة تدعو إلى الملاحظة والتأمل الواعي واتباع الأسلوب العلمي وفي ذلك يقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آل عمران التسعون والمئة ولذلك فإن الله تعالى يأمرنا بالنظر في السماوات والأرض لنرى ما فيها قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون يونس الحادية بعد المئة كما يطلب رب العزة من المسلم أن يطلب من ربه أن يزيده في العلم وقل رب زدني علماء طاها الرابعة عشرة بعد المئة وما المسلم يطلب من ربه ان يزيده علما فهو يطلب منه ان يزيده من العلم النافع الذي يساعده على اداء رسالته في هذه الحياه والذي يهدف الى مصلحه الفرد والى مصلحه المجتمع الإسلامي بل والمجتمع كله والذي يتولى تعليم الناس ذلك هو في رحمة الله تعالى وكل ما في الكون ومن فيه يدعو له يقول الرسول الكريم إن الله وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم راهت الترمذي وهو هنا يعطينا أهمية المعلم وأهمية اتجاهاته في هذه الحياة لأداء رسالته بحيث تكون للبناء لا للهدم ولجلب الناس للخير لا لإفساد حياتهم والعلم يزيد المسلمين من صلتهم بالله والمسلم يصل من تفكيره وعمله إلى قوانين ونظريات وتطبيقات تساعده على أداء رسالته في أمارة الأرض وهو يمشي في مناكبها ويأكل من رزق الله فالعلم فريضة يؤديها المسلم كما يؤدي الصلاة والزكاة وإذا كان الإسلام يرى أن العلم فريضة وعبادة فإن معنى ذلك أن المسلم لا بد يستخدمه فيما يحقق هدفه من هذه الحياة ولا بد أن يكون ذلك في إطار الكتاب والسنة حتى يحمي نفسه ويحمي المجتمع من شطحات العلم أو انحرافات تطبيقه يقول الرسول الكريم تركت فيكم أمرين ما لو تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله تعالى وسنتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم خاتمة والإسلام يوجد الدوافع, الدوافع للتعلم حتى يحرص عليه المسلم الحرص الكامل يقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات المجادلة الحادية عشرة ويقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الزمر التاسعة وقد أدرك المسلمون أن الإسلام يفرض عليهم أن يطلبوا العلم طوال حياتهم فأخذوا يفعلون ذلك ويحثون عليه دائما ويقول البعض كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كل يوم لا أزداد فيه علم فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم وفي الأثر من لا يشبعان طالب علم وطالب مال وقيل لحكيم ما حد التعلم قال حد الحياة وقال ابن المبارك ما يزال المرء عالما ما طلب العلم فإن ظن أنه قد علم فقد جهل وقال رجل لأبي عمرو بن العلاء متى يحسن بالمرء ان يتعلم قال ما دامت الحياه يحسن ان يتعلم وروى البيروني المتوفى عام اربعين 40 واربعمائه للهجره والذي اشتهر بالرياضه والفلك والتاريخ حين حضرته الوفاه ودر الحديث بين بعض عواده عن مساله في النياص طلب البيروني ايضاحها فقال له الزائر تسال عن هذه القضيه وانت في مرضك فقال البيروني لأن أذهب إلى الله تعالى وأنا أعرفها خير من أن أذهب وأنا أجهلها وما أن خرج العواد حتى سمع البكاء عليه والتعليم مدى الحياة يتطلب أن يعرف المسلم ما يفيد الناس وما يساعده على أداء رسالته والرسول الكريم يقول تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدق وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة وهكذا استطاع المسلمون أن يحققوا رسالتهم في هذه الحياة بالأسلوب الذي رسمه لهم الإسلام بالعلم الذي يحرر البشرية من عبادة العباد وينقلهم إلى عبادة الله ويجعلهم يعلمون الخير ويعملون له ويسعون للخير ويعيشون من أجل الخير فيحسون بالأمن والسعادة والطمأنينة التي تفتقدها الإنسانية في العصر الحديث وتبحث عنها في غير مضانها ولذلك فهي تعيش في ضياع حبذا لو حمل المسلمون الراية من جديد إذن لعادوا بالإنسانية إلى حضارتها الأولى الكاملة التي تيسر العدل والطمأنينة فيهدأ الناس ويحسون بالسعادة التي افتقدوها وتعود إليهم صحتهم الجسمية والنفسية والعقلية والوجدانية وصدق الله العظيم إذ يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الرعد الثامنة والعشرون ويقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأنعام الثانية والثمنون تعبيرات غريبة عن التربية الإسلامية تمهيد تكثر في مجتمعاتنا الحديثة على ألسنة بعض المسؤولين في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية تعبيرات واردة عن الغرب وتنتقل عن طريق أجهزة الدعاية والإعلام إلى جميع الناس فتحدث بذلك آثارها العميقة في النفوس وفي السلوك ومن أمثلة هذه التعبيرات معركة الحياة والانفجار السكاني والانفجار المعرفي وغزو الصحراء والثورة في التعليم وفي الإدارة ونسف الروتين وما إلى ذلك كما وجدت هذه التعبيرات طريقها إلى مجتمعنا الإسلامي عن طريق أبنائنا الذين تثقفوا ثقافة غربية وأصبحنا نتناولها في صحافتنا وإذاعتنا وكتبنا وأحاديثنا مع أن الثقافة الإسلامية الأصيلة تتجه اتجاها مغيرا لاتجاه الغرب في نظرته إلى الكون وإلى الناس وإلى الحياة صراع الغرب لماذا؟ قد يكون للغربيين بعض العذر حين ينظرون هذه النظرة ذلك لأنهم أساسا تثقفوا بالثقافة اليونانية القديمة التي تقوم على أساس وثني وذلك يظهر في الأدب اليوناني الذي يصور العلاقة بين البشر والآلهة على أنها علاقة صراع وحروب مستمرة كما يصور الآلهة على أن لها نزوات من الغضب كما صور القدر على أنه قوة عمياء لا تعفي الآلهة المتجبرين أنفسها من ضرباتها كما تضرب قوة القدر البشر والآلهة على السواء وأخذت الآداب الغربية هذا الاتجاه فصورت القدر على أنه قوة غاشمه ليس لها إلا شهوة التحكم وإذلال البشر وصورت البشر في الصورة الكاملة ومما يلفت النظر أن المسيحية لم تؤثر على جموع المسيحيين التأثير الذي يدل على فهم متين ووعي بقيمها بل إنها لم تكن سوى قشرة رقيقة وظل في لا شعور الأوروبيين واطغت تلك النظرة اليونانية إلى الله التي ترى أن العلاقة بين البشر وبين الله علاقة السرقة والاغتصاب والانتقام في وحشية والانفراد بالسلطان وما أن المسيحيين يتعصبون للمسيحية إلا أنها لا تحكم حياتهم ولذلك فقد أصبح في عرف الأوروبيين أن العاجز وحده هو الذي يخضع لمشيئة الله وهم يحسون بأنهم غير عاجزين وبهذا الدافع اللاشعوري يحس الأوروبيون أن كل خطوة يخطوها العلم ترفع الإنسان درجة وفي الوقت نفسه تخفض الإله درجة ثم جنحت بعض الآداب الغربية فاستبدلت بفكرة الله والغيب المجهول قوى أرضية خاصة كقوة الطبيعة أو قوة المجتمع أو الدولة محاولة أن تظهر الله في قوة محس محسة وأن تصغر من قيمته وقدرته في ذات الوقت أن تظهر قوة الإنسان فصار البطل في الأدب الحديث يصارع الطبيعة أو يصارع الطبقة التي تملك وتحكم قال الكاتب الأمريكي دراير في كتابه الدين والعلم دخلت الوثنية والشرك النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة ومناصب عالية في الدولة الرومانية بتظاهرهم بالنصرانية ولم يكونوا يحفلون بأمر الدين ولم يخلصوا له يوما، وقسطنطين قضى عمره في الظلم والفجور ولم تتمكن جماعة المسيحيين من أن تقطع دابر الوثنية وتقتلع جرثومتها واختلطت مبادئها ونشأ ذلك دين جديد تتجلى فيه الوثنية والنصرانية سواء بسواء ومن هنا أصبح الكون مجال صراع وعداوة للناس في الغرب وأصبح هذا سلوك الغربيين في جميع الأماكن والأزمان وقد ترتب على هذا تدمير الكثير من مظاهر الحضارة وأصحابها وهم حين يلتقون بها في وقت من الأوقات وقد أوضح هذا مازل ديفيد سون في قوله عندما اصطدم الفكر المحلي بالفكر الوافد حول رأس الرجاء الصالح من البرتغال، ومن بعدهم من المستعمرين وجدوا مدنا تموج بالحضارة والتقدم وشهدوا آلات جديدة لم يكونوا يعرفونها من قبل يستخدمها أهل البلاد في تنقلهم بين شواطئ شرق إفريقية والشواطئ العربية والآسيوية وشهدوا صلات ودية باركها الإسلام وحث عليها ولكن المستعمرين ما لبثوا أن أشعلوا النيران فيها فارتفعت أسنة اللهب وغطى دخانها الأسود وجه الحياة وغاب أندلس الشرق عن أنظار التاريخ ويقول فريمان جريفل عن هذه المواقع فمن أطلال بقيت نمت حولها المراعي والأشجار وأزالت فيها أهداف التاريخ وهطول الأمطار وجريان السيول ما أزالت ولكن المحاولة الأكبر الذي حطم هذه المواقع واليد الباطشة التي حركت كانت عن طريق رأس رجاء الصالح وأي رجاء صالح جاء عن هذا الطريق هذه النظرة المدمرة التي لم تنظر إلى مقاومات هذه البيئة نظرة حب ولا مودة على عكس المسلمين في الأندلس في ظل المبادئ الإسلامية وهكذا تنبه هذا الكاتب الغربي إلى أن طباع قومه القسوة والصراع والتدمير على عكس المسلمين الذين يحسون بالمحبة لكل مظاهر الطبيعة والحضارة فيبقون عليها ويرعونها ويزيدون من قدرتها على الإفادة ويضيفون إليها وهذا ما حدث في كل بلد نزل فيه المسلمون ولقد كان الغربيون يختطفون من إفريقيا يختطفون أبناء البلاد الإسلامية الأصلية ويعذبونهم وينقلونهم إلى أمريكا وغيرها لبيائهم هناك وقد كتب هذا الفصل من المأساة الكاتب الأمريكي المعاصر أليكس هيلي ونشره في كتاب بعنوان جذور وهو يثبت في هذا الكتاب أن هؤلاء الزنوجة لهم جذور عميقة وعريقة في إفريقيا وأنهم أصلا مسلمون ولقد أصبح هذا السلوك جزءا من تكوين الغربيين فهم يدمرون في كل زمان وفي كل مكان ومن ذلك القنابل الذرية التي ألقيت على ناريا زاكي وهيروشيما ومن ذلك الحرائق النتيجة عن القنابل الحارقة في كوبا والصراع في الغرب والتدمير لا تراعى فيه القيم ولا الأخلاق ولا الحرمات ولا يزال يهود يتعاملون بهذا الأسلوب مع العرب ومثلهم جنوب افريقيا والفلبين على مرأى ومسمع من العالم كله ومن هيئة الامم المتحدة ومع ذلك فلا احد يحرك ساكنا الا في القليل النادر اذ ان المسيطرين عليها قد ربوا هذه التربية وسلكوا هذا السلوك لماذا سلام الاسلام الاسلام يرى ان يكون الكون كله وطنا للانسان وصلت التوطن بينهما تقوم على أسس فطرية فليست الأرض وحدها وطن البشرية بل إن الآثاق التي تحيط بها تضع الإطار الحق لمفهوم هذا الوطن وإذا كنا نعيش على الأرض فأبداننا ونحن نحيا في هذا الكون الكبير بحواسنا وعقولنا حياتنا حافلة بأصدق المعاني ذلك لأن خالق الإنسان هو خالق الكون فهو لذلك يحس أي الإنسان بأن الكون صديق له يتعاطف معه فالله سبحانه وتعالى خلق الكون من أجل الإنسان خلق, خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة التاسعة والعشرون والأرض متعاونة على الحياة والرزق متوفر فيها وعلى الإنسان أن يسعى لتحصيل رزقه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الملك الخامسة عشرة والسماء أيضا متعاونة على الحياة والرزق فيها متوفر وعلى الإنسان أن يسعى لتحصيل رزقه والرزق في تهيئة الحياة للإنسان والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها النمل الستون والكون فيه حياة وإن كنا لا ندرك كنهها والله سبحانه وتعالى يقول فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فصلت الحادية عشرة وفي القرآن الكريم والنجم والشجر يسجدان الرحمن السادسة فالكون يسبح بحمد الله الذي خلقه والله أعطى الإنسان العقل والتفكير وحرية الاختيار والكون تحكمه قوانينه والمسلمون يحسون بأن الكون كله بينهم الكبير الذي يعيشون فيه وما فيه من رزق هو حق لجميع بني الإنسان ومن هنا كان لا بد من التعاون والمحبة، لأن ذلك يجعل للحياة طعما وشكلا غير ما لها في نفسي من لا يؤمن بهذه الوحدة. وفي القرآن الكريم آيات تبين أن الله خلق الكون ليستخدمه الإنسان ويستريح إليه، فالارض لينة كالمهد، والجبال أوتاد للأرض. تثبتها وتحفظ توازنها من التقلصات الجوفية والتقلصات السطحية كما خلق الله من نفس الإنسان أزواجا ليعمر الأرض وليحس بالراحة والسكن والطمأنينة وجعل النوم يتكفل براحة الأجسام والأعصاب ليبدأ الإنسان عمله ونشاطه كما جعل النهار ليكون معاشا تتم فيه الحركة والنشاط يقول الله تعالى فلم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا النبأ من السادسة إلى الحادية عشرة انتهى الوجه الأول